وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَرْغَبُ على عَقِبَيَّ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الله بالناس لرؤوف رحيم